إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيض كلما ألقى فيها فوج سألهم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟